Sûre İbrahim. Bismillahi l-Rahman l Alif Lam Ra. Kitabı zellnahu ilik, ltuhrjen nas min al-dulmat nur ila al-nur <gülüyor> bi-izni Rabbihim, ila al-aziz al-hamid.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 كُعظيم واذا اذنا ردكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أن الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ج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 أرضنا أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنللكن الضالين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخف وعيده وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ مِن وَرَائِهِ جَلَالٌ نَمْ وَيُسْقَى مِنْ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيقُهُ وَيَأْتِيهِ مَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ شَاءَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ فَقَالَ ادْعُ فَاءَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالْأَنْتُمْ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 ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالُوا دِينَفِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّةٌ فِيهَا سَلَامٌ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 وَأَنذِرْ الله لَمَن تَالِينَ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا يَقَرَّرُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ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 جَهَنَّمَ مَثْوًى لَّهُمْ وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَندادا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 119. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 110. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد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 بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 114. سرابينهم من قطران وتغشى وجوبهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به